بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد رفع دا والذي أخرج المرى فجعله أثاء أحوى سنطرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخف وليسر فلليسرى فذكر إن فات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذتى وذكر صمرته فصلى فان الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى